لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا يا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا خذوا ذ ح ر ك م ف الاسلاميه ن ف ر ينفروا ج ع ا وإن منكم لمن ل ي ب ط ولئن أ ص ا ب ت ك موسوعه مصيبة قال ق م ا ل ل علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن فضل من الله هل لم ي إذ أكن ه ش د ا و ل ئ ن أ ص ا ب ك م ف ض ل م س ا للعلوم ي ق ل هل ن ك تكن بينكم وبينه ي مودة الاسلاميه ي ي ت ن كنت, معهم يا ليتني كنت ف أ موسوعه ز ز ا ظ ي النابلسي ف ي في ب ل ا ل ل ه ا ل ذ ي ي ن ش ر و م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا بالآخرة و م ن ي ق ا ا ت ل سبيل ل ل في ه فيقتل أو يغلب فسوف يغلب نؤتيه أجرا عظيما أو أجرا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 الذين ي ق و ل و ن ر ب ن ا أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ق ر ي ة ا ل ظ ا ل م أهلها و ج ع ل لنا م ن ل د ن ك و ل ي ا و ج ع ل ن ا م ن لدنك ن ص ي ه اسماء الله ت و ن في ي س ب ا ل ل و ا ل م س ت ض ن ى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 اسماء ت ل و ن في ب ي ل فقاتلوا ل ط ا ا و ت ي ا ل ش ي ط ا ا ن ف ق ت ل و ا ل ي ي ا ا ء ل ش ح ا ن إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين كيد ضعيفا ى و اسماء ل يقاتلون ذ ي في ن كفروا ب ي ت ل ل و و ا ا أ ي الله ش ي ط ا ا ن ف ق ت ا ل ي ش ط ا ن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 قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أ ص ا ب ك من حسنه فمن الله من سيئة فمن سيئة نفسك و شركه س الهدى شركه دعويه غير ر ب ح ي ط ذات مضمون اجتماعي ا ل ل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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحرط المؤمنين عسى يشفع بأس بأسا حسنة الله الذين كفروا والله أشد بأسا تنهاكيلا من يشفع شفاعة حسنة له هو أن أشد أشد من يكف يكن نصيب شفاعة موسوعه ن ا ا ل م ن ه ا وكان ا للعلوم ه ى كل شيء مبيتا إ ذ ا حييت بتحية فحيوا بأحسن ن ه ا أو ردوها ا إن ل ل ه ك ا ن س ل ل ا م ل ه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 Yeah, e m i m a ل ف ض ن ك م إ ل ى ي و م ا ل ق ي ا م ة ل ا ر ي ب فيه